بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلح وصلح مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى درسه أنه سورة الحاقة بالله بعد إلى آخر كذوين سورة الحاقة وسورة اللحدة إلى الثقالات ترتيبت القرآن الكريم قايدها دون وكنتن إلى سورة دوا مكية ويانا سورة همكار ماكو حاله إلى وحي قبل الهجرة السودة ما الخصبة النبي هو تشوجين ماذاني نوح عليه إلى وحي بعد الهجرة السودة ما الخصبة النبي هو تشوجين الحاقته هي حقه هيدا إيمان ما شيء عجب بذنبي الحاقته طاي وما أدراك ملحقه أي شيء ملحقته الحاقه, الحاقة. كذبت ويبني يسمود في سموت يوعاد ساعد بالقارعة قيامه ذي عاري عواتي قلب قد لا عني سنوي فما ثموت فليس ثموت فهو لها لاجي بالطاقيات الصيحة حد جد بالجوها لاجي أودن هو تشوك سنين وما عادنا فوهو الكو حلوها لاجي بريحة طبايح قبو قبوم عتيتنه حد كبر سخرها الله وقدره عليهم تضارب سبع ليال تدبها بين وثمانية أيام سيداد مالموت حسوما واسد بتشوقة القومة القاومة قوم كوات أركي في هاد الضبيش هادح يقول للقدامى قلوا الخيالة كان نوم سدي يجوه عجائز ونخلين تمير قن خاوية الحرشة شبه أو برسانة بور دوجة فالترى مأركت ما لهم يجو من باقيته وهكذا جو مأرك في عاد واحد جو في عاد كذا ميات ولا الله سبحانه وتعالى الحقض ومن أسماء القيام ها قواته حق أهيد الحق واتي دتك كود دقيقةين وروح لقى شيء كينكرن قالوا خشة كينكراعي لكنه ما أدرى كم الحقد حد كتب لقى كم ما أقعد كرت في دبي ما كحق ضايجة قه شيء ثبوت بيني يفعل عاد ويبيني الحق ضايضة يكون لي بإيمانه بصيحة الطاقية دوق حد كابح سب اللجوه لاجي عادنا دبائل دا داري وعاتية حد كبحة دبيش الريعاد وحالي فرق فرقاشي ان لأك بي يا لصوفر دبيش مركز دبي لها ملايك تاع حكومت دبيش الريعاد موي راب كان ملايك تاع حكومت إلا بيه رنحلوس ودايب موي ودبيل عشي سيديد مال موت إيه تدبادها يو الله كود رويس دبتشوغ مالين أربعاء كبلابات لا أربع عدا أربع عدا إذا أنت هسيكوسر تباي شاء سي أنت يقتمت بعديه قضتك حول لي إذا يقول حي كرب قاضي هو هذا عارض مم ضرقل قضتك أي كرب لا ليس يعني ووأعرابي نود أيه ويصوص سبحان يجي مركب يقتمي روح حي كرب ما يقاضي ماذا حيقولك هو دفن وتمرد عليه آه قنت هذي حساسة بنقطين آه كلاي نقطةين مركب وحوي الله سبحانه وتعالى مياه واحدة عاش iyadoo xoogti gaheeyay markii abaar tu ku dhacday xaramka uu ka aye ninkay arabka aheey abtiga u yihiin oo bilahay qoytu heesay ay tageen oo labashay umadu mid doortay mid qaate markay soo nin abu ruqaal la idaa ba ka abu ruqaal markuu xaramka ka soo baxay ya waa inaga liina soo mudanaya alhaaqatu ti dabta ahayti ما شي عجب بنى الحقته و ما ادراك ما حكو اوغيسيه ملحقات حقده وحيت ميانو كتاي حقده ايد اريث سمود في عذاب بيني بكدغنت كذبت وي بيني سمود ريسمود اي وعاد ريعد بالقارعات قارع لي بي بيني و قيامه قلب اي كدفن فما فاما سمود ريسمود فول كوغ حلغه هلاغى بساعقه الطاغيه دوين اي hadka bakhda daaqiyada washayxa wayq nawaqway zuldalana waluugu daliy wa ma aadu fiya aad fuulku walaha laagay bi riixin dabayl baa lagu halagay sarsarin oo qabaaatiye hadka bakhday oo intay kor u qaado imada dhulka ugu dhufa وثمانية أيام سدء المعلومات حصوماً واسد بتشو أربع إلى أربعه أربعه فترى وعثر القوم قام فيها دبيش الأحد هذا سرعة ييجوا للقداي ودول كله يقول دفتي كانوا هم سيد ييجوا تعجاز ونخل انت ميد قنت هذا خاوية أبوربورتي فترى ما وعثر لهم من باقيته واحد تشو قال لي جمال واحد في وحيد الجناين أعقاف ماس اللي دايو كونفورة اليمن إلى أعمان دول كاسيد الجناين بحري عاد الله بهي فيسمدوا واحد الجنا والقرى وهذا جن خايب الحجاج كي حجازيهم كل حياة إياه يشام فرعون فرعون وويمين يوم من قبل هددك كهره يوم المتحفكات تكوي لأفغان بيا بالقاديات بي الجف باليمنة فعصوى عاسي الرسول ربهم رب يقول رسولك يبي عاسيان فأخذهم قبشة رابية الله وقبته أخذتاً قبشاً رابيةاً وحق لي سبحانه وتعالى فرعون يددك كهرية إسان بيون بي لي مدير والبابي سوى جيدة مالبادة من نكارين إننا وحالي نوصوهر نقايا عدي الدنب لا تمادا الدنب قال لما الله تمادا وحاهم بأمضان وجاء أوي من فرعون وفرعون يوم من قبل هددك كهرية يوم المتفكات تيل لأفقن بي وقراء قوم اللوذين من الخادثة القفبة اللي مادين شركة ومعصية اللي مادين فعسوه عصية رسول ربهم رب يقول رسول كيسي رسوشو ألمويه فأخذهم الله ووقبتها أخذ تنقبشر ربية نحول الله وحول إنا أنك لما تغل ماهو بيه مركي صوفة تهين حملناكم وحانوا إذن كحنبار بني آدم كيوم كي في الجارية دونت يسوعنا لنجعلها دونتها إلان كيلا كي لكم إذنك كي التذكير التنوانو owta ciyaha ay xifdido doonta ajeebnimadeeda uduun dhag waaxiyatu xifdeys waa doonta waa tadhkiri weel badan bad doonta biyah dhex soconays waa ay nabiihu waxba yeelin marka markaa idinku doonti doon labindaa adbiya ku kun wa tadhkirawi doonta sad tadhkirawi bihi markay soo fateen oo alla subhanahu wa ta'ala bihi soo fateeyeen doon baan idinku hanbaari waxa la leeyahay aabihiin baan ku abul bashar athani khalqiga jooga nabi wa desikala loo irawo arabtii ajamiga ajamiga wa quraasan iyo afgaanistaan iyo dadka yaafna wa indayr tiye turkii dadka halka jiray wey saddexdaas ay ka beernay markaa ka ta way arkeen doontii waxyaabo kamidaba ay arkeen buurta juudi leeyahay oo cirka ku taala niina waa agteeda ku taala buutaasi ku dul dagtay wastawad cala juudi wuxuu xaqiijin wacdigi wax xifdi wax oo la in aanagu lama markay hamallakum wa hanidukum khambaran awawiyihin khambari fil jariyati doontii soconaysay linaj'alaha inaka yeela darta lakum idinka tadkiratan waanin iyahu xaqq qadasho wa ta'iyaha wa haa xifdhi ibarada wa haa xifdhi udunun dhago wa aiyatuna wa xifdhi soo xadgaysanays fa idan nufkha markay la afufu fi suri surkal وحملت الأرض كل الحباري والجبال بورها، وفدو كتال البربريدة كت البربري واحدة نكليها المرة، في يومين ما وقعت الواقعة وتيد لعيسي بعد وقيامه ونفقت بعث مدن، وشقت السماء وصبرنا ودلل الله في يومين ما لنتها وهي تيضع في يوم سيسنين، والملوك ملائكته على أرجائها جهون كذي تشوين ilayneecii ay joogeen ku noolayn waala burburay way xamulu waxa xambaari 10 rubiga rubiga 10isa fooqum dadka dushooda yoomid maalinta 88 ee xambaariyo sideed daasi oo suuf ta sahbaari intauba liinay waxa ka galay sidii wax baari karana dhig agli ma shaakeene maalinta lafufa suurka nafqoyiku nafqatu al-faza tii gabdahu dhicinayeen iyo aruurta tuurayeen nafqatu as-sa'iq tii lababaayo la dhimaanay tan waa nafqatu al-ba'th wa tii li soo bixinay waxa la yeeli iyo buuraha inta wa سمادنا وايد وي بربر يادونه، والضعيف هو اسمه هاي سته، ملاك سيسماده ده كونه عليه، لأن سمادي ولا بربوريه، هريره هاي سيجوعان. عرسك ماله تا وحامباري، دت خدش صفوف مرك قصة داس على نوشي، فإذا نفق مركي في سور الصدق، نفقته لعفوف واحدة تنوكلها، وحمل الله حامباره. الأرض نورك يو الجبال وبورها، وفدو كتال بربوريه، واحدة تنوكلية، في يوميد ما لنتها وقعت الواقعة تين لعيس بعد وقية مدي، وشقت السماء وسمضنا ويدل دلعي، وفهي سمد يوميد ما لنتها، وهي تين ضعيف وياه، ملائكتنا على أرجائها سمد جهودك هذه الشغل ashar rabbi ka rabbi ga arshigiisa fowqhum dad ka duusooda yoomid in maalinta 82 wa tan hadaba gogol digbay intaas u ahayday yoomid in maalinta sa tuuro doona leedii soo bandhig oo lali din horkeeni la taqfa ma qarsoonin minku xageen khafiya tuu qarsoonin ma qarsoono wax idin qarsoonin maalinta ma jiro qalbiga iyo indhaha wax sirro idin qarsoonin maalinta ma jiro yoomi shoof cirsaato wey allaah lidi soo bandhig maalinta maxkamada suusi saaqaat halin leeyo yawma idin maalinta sida la yeelo oo arldii samadi wuxuu dhalla burburiyo ya tuura duuna leedii soo bandhigii banaanka leedii keenii la taqfa ma qarsona ninku wa kan hukumki marka faama هذا وها أصدقك كتابي وين؟ كأي كتاب كأي أغريان؟ إني أنا قد ظننت وحان آد وجملينا يوم حقيقة أهوي. إني أنا قد ملاقين إنا الله كل محاسبية وفهو قفقر نوع عاسي في عيشة نلوب كتر راضية مرضية لا راضي عيشة يضفر لأول. قلنا بلاغض وحيلهن وتشبيه بليغة عيشتي لا راض لقابا يضفر لألي. Tiedän, että tiedän, ruokusuomen yhä aalien tien osaraisa. Odotuksia on milleen? Jäänyt on edovien. Mä rakkaat on toivatkaa saa osan. Iäkä on ruokusuomi. Kuluu uno vallettiin. Värsyä voi äppää. Hän ei aina se voi edintää meitä. Mahdu äppääisen on, että se on se on se on on yadambiga <kuo> si la soo hor digambiga magac magac balayo inuu halagsan yahay ya xasaladkiisa in la tuso markaasaa kitab kamidkiisa looga diibay markaasuu gartay inuu nabad gashay nabad gashay markaasuu gartay markaasuu dhigiisay aad or faraxsan markan walaan ajeeb ku sugan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haqa sar dadka jira soo dhaadici dadka hoose soo booqano way soo diyana kuwa de korba مر كميت كتاب كلاسي وحكميته وحيابا ليس فيه نجوى والنوجين أوشى عليه وحال لجوج ثقى ثقى سردا أما باصبرك جنة لجوج عليه جدك سيران وكتاب ألك هي من بسم الله الرحمن الرحيم من الله العزيز الحكيم إلى فلان بين فلان هبل هبل بك سعتها أدخلوه الجنة كتاب باصبرك عذبته أممك وتجدك سيران لجوم الحمد لله رب العالمين مر ويو في جنة عالية ما دوا ملجان أفكون باتكوجون يجا أفكون سو جلي يجا كونيمن مركها سال هذه عون عبا هيدين معنادي تانية دو حالي لو قفقة وح فرح هذا خلي ومال مه الله يويدين دم بالعافية خير بويدين سين أدون كتكتان طبعة هذا الله وتعالى فما من أتي قفقة لسيء كتاب كيس بيمينه fayqulu hudha um kaalaya igrawo aghri kitabiya qul ya ha um dayri hoya wayan qul ya yadi baa nabiga nin acraabi ilah le ya muhammad buu ka soo nabigu hudha um hoyi way taswaalu qotnaalu ha kitabiya kitabkayga aghriya inni anigu danantu waxaan qaysana on ku talagashana aniga anigu mulaaqin ila la kobu هذوه هالوساكتي، فهو النكهة في عيشة نول بكذا راضية لإياه في العدّة، مرضية لجراهي هاي في جنة تنجع عالية نصر رئيسا، قدوفها من هذه الدانية ويدميهن، يقال له حلوده كل عنا، وشرب وعبه هنيا نسجوا معان بالسبب ما شيء سببتي، أسلفتم أظهرم مريس في الأيام المئة الخالية wa amma man uti qafti lasi kitabo kitabkiis bi shimaali bidid xidda looga dibey faa yaqulu lam u tamxaalay ilayimid ya laaytani tolay lam u tamxaalay ma xisaabi xisaabtaydu waxay tahay hore ma halka wu halaagsamay aniga xagay suudaaniya xujadeedii wax u jeonaysaa ma jirro qof ka Allah hore dimashadii u dambeysay noqoto dibdambo maxaa liigu soo bixiyay marka حجدي أوي وانوائب حجدي مالك سب وانوائب حجبة دمي وهاي صار اللي ألعب معها بدين وما من توقف كلاسيا كتابه كتاب كيس بسماعلي ملحدة فيقولوا حدي ليتني طلعي لم أتم حال إيسي كتابيا كتاب كي جم حال إيسي وولم أدري ده بدن أنا أجان ما حسابي حسابته ذو حيتاه يا ليتها هدي مشادة هراء كان ضميهات القاضية تجي قدما بسماعات Can دم tell you what about it? Should عني of us keep it from opening our land and give it through? Se level aора那麼 حجدي الله خذوه قبطة فغلوه ثم ثم سلسلة سلسلة من 사랑 elevwל Union. pode fill the farce sandal الجحيم się böylește. wokulujejalnę. Danger. Habl mattachăng, Who the будущ big bad, has World Day ill school umkumata waxaa inuu isagu kaana wuxuu aha la yuuminu kaarumaayni billahi al-adimi allahi weena walaa xud no tirsiyeenina waxba ka qabane cala dadka maskeeniyi wuxuu sidaa ku galay muuminiintana uma gargaarinay dadka masakiinta anana ma caabud waxa la dhin qofka noocaasa qabta oo isku xidha quligu waxa layda cunahiisa iyo gaamahiisa isku xidha waa sillä sillä tuo duaa thun tuonu na geliye, vaikka sillä sillä ta katba isä Ova eikäs sillä sillä ta khorkhelike geli. Sillä sillä tuo duaa thun tuonu tuo duaa kitaa katba tuonu talo vaan. Mamma laikas tuonu ma teida, missuva tebni äädom, tebni äädom kei uude teihin. osida مهوكم متمكن وحى الله مرة ماينن ده كانوا مجري جاري تين ساسوكم متمكن مركتها إنه إيش كايل على النصومة نقول الحمد لله إسلاني ما أقول دلناه إللي إنه إيش كايل على الندميج كليوبالين جد هني إسلاني ما إنه أقول دلناه العمد الله وحده خذوه قبطها نكابدش للجسيم فقولوه في جايا ثم الجحيم الجحيم سلوه ثم في سلسلة سلسلة سلسلة زرعها ردوا من تاجه سبعون ذراع تدواتها ردوا قليل ثم في سلسلة سلسلة نحذذ زرعها ردوا من تاجه سبعون ذراع نتاي قليل إن هو النكهة سكانه لا يؤمن كارما إن بالله عليه العظيم أونا ولا يحضه مبرنشين أو مترفسيترن أو حكم قبنترن على ضع من مسكين فليس أمسكنا لهن اليوم ما أنتوا قيامته ذا اللي ها هنا هل كان وح صاحي ولا دعام راشن عنا نمترو إلا من غسلين بلا عدة إلنا نار كنا عنك وهذا لا يا غسلين كان معروه إلا الخاديو نخو جفشن مويه مرك غسلين كا واجد نار تكو يالله خلل إلإن مرك بيدونا يغاسو بماء إنك المهل مرك عنا دونا نزقوم يبلاي عنا مرك غسيلك وحاء عبد الله بن عباس ليه أيه وبالله عدد ذات كنا عن كيس عدد النار وإسلام مالون بالله سمي جود درس الله إلنا أركا اليوم أمامه أو قيامته هؤلاء هلكوا وقيامته هل وقيام حمي مصاحب مل وحوجر جاري يمجره ولد عام فاشن وما سونان إلا من غسيلين بالله عدا عد موجان لا يأكله معنا غسيلك إلا القادونكو قفسا مويه الله حويني فلا أرسمه وحان كردارا بما تبصرون واحد أرقتان يوم الله تبصرون واحدا أركينين إنه قرآنكو لقول الرسول الرسول قولك وكريمنا ونكسا أملك جبريلا وما هو معها بقول شاعر قبايا قولك معها قليلا ما إن آدوا يرباتوا مننا رمينيسان ولا بقول كاهن فاليا قولك معها قليلما إن آذوا ير بعض تذكرون وأنتم إنسان تنسيل سودج ويجمله بالعالمين اللي قسودج الله سبحانه وتعالى واحد أرك ثاني واحدنا واحد إنه أرجن قدرتي إلهي بأنه أرجن قاتصر فايسف سيد خلقه وسميه سيد أديك لفت هذا سفير سيد قدرتي إلهي بأنه أرجن قدرتي إلهي بأنه إله قدرتي سؤالك كل ما oo Allaha soo qaaday gaba yaqowlki maaha kaahin ka yimid wey waxa la sheegay ummad baan khadaab Nabii Muhammad oo aqri ya soo ag joogsaday barkaas la markii la yiri maxay bu qowl shaaciida yaan faali barkaas la yiri ma Mirkaise Israelin, mato, saurge. He ovat joutuneet. He ovat joutuneet muslimiton. He ovat joutuneet. He ovat joutuneet. He ovat joutuneet. He ovat joutuneet. He ovat joutuneet. He ovat joutuneet. Sekin niitä, mitä teet täällä. Jos olisimme joitain muissa, ollaan teillekin. Ja enää teille ei ole aikaa istua. Kuitenkin te jäättelevät, vaikka on ateria ja pahoinvointi paria. Jotkut ovat erkevät, syrjittyvät haasteen. Ja he ovat niin yksinäisiä, että he eivät voi ottaa yhteyttä. He ovat niin yksinäisiä, että he eivät voi ottaa مرك فوق أركين يوم مركي مركاس اللجو بشاري لي ورد عادي نبي جعلك فوق أقبلي مركي عمر صاموس العمر يحمز أي حوجي ستي أو واحد هذا اللي وتعالى فلا عصمه وحنا بما تبصرون وحنا هذا يوم الله تبصرون وحيدا أركينين إنه قرآن كل قول الرسول والرسول قول كريم إنه ونعتسه وملك وما هو ماأها بقول شاعر قوى يا قولكين ماأها قليلا ما إن آدوا يربتون منون رميانا إسم وروائيين ولا بقول كاهين فاهليه قولكيسين ماأها قليلا ما إن يربت تذكرون ونتمي إسم تنزيل سودة جوية من رب العالمين عالمينها رب جذل رسودةه الله يحيي سبحانه وتعالى ولو تقوى له دون ربنا أبو رسم محمد عليه ندو شير بعض الأقوال لهذا الله قاركور لا أخذنا وأنو قبنا منه حقيس باليميني حبنا نكو قبنا قل يوم حكوفه باليمين عن تار نكو قبنا لكن سدا كلووي حبنا نكو قبنا ثم لقدعنا وأن جوينين منه حقيس هل بيوله جوينين حد تخوضناها لقى كقادة ين جوينين منو لا نكر هل فما منكم يدنكميت منه حد قفنا وحاجي زينة دفاعي عنه حقيس مركان أنا جوساق قلهم وحديفاعي كلام متشل واحنا مرك النبي الله يحيي محمد معجزات به وهذا إنه إنسان وبين أبو رنين أو حقيه إذا وتعالى ولو تقوى له دون نقب بين هذا الشيء إذا قبل منه حقيس باليمين حق <تصفيق> ثم لقدعنا وانجينا إنه منه حقيس مرك مرك إسات هاي فما منكم إذا من أحد خفو حاجزين حجابي عنه حاجزين إجعالي وإنه قرآن لا تذكيرتون وانين ويل للمتقين قوى الله هذا البقاء وإننا نقول الله على الموحان أغنهي أنه منكم إنوذين كميذيين مكذبين كوابيني قرآن كو وإنه قرآن كن الله حسرت قوما مكوية على الكافرين القالة قوما مكوية سوء قوما موغنقا بركي تقيامها تقانو الدكي قرآن كرثمي martabadooda ay arkaan markaasi qoomamayna yaa leetani maxay tahay allah subhanahu wa ta'ala wa innahu qur'anku litadhkiratun wa ihsas wa wa'd lilmuttaqeen wa dakhuwa kalaba wa'digu u yahay kuwaa ku nafciyay wa inna anana allahu aalimu wa han ognahay anna minkum inu وإنه قران كل حق وحق فهي هو اليقين وحقن وموصوفه وصفته لا يرضى له حق وهو اليقين او انه قران كل حق اليقين وحق نباه سدا درت خير بعد كنت تغني فسبح نزهو قد تصبيحوا باسم ربك ربك امج عيسى ربك القديم وين